استقيموا ولا تختلفوا صل صلاه المودع فان لم تكن تراه فانه يراك الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 قُلْ إِ أُمِرتُ أن كُونَ أََّلَ مَن أَسْلَمَ وَل تَكََُّ مِنَ المُشِكين قُل إِ أَخَافُ إن صَييت رَبّ عَذاذاَ يَوْمِن عَظم مَ يُصرَف عَنْهُ يَوومَئِذٍ فَقدَد رَحم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 اننكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل اننا هو اله واحد وانني بريء مما تشركون وانني بريء مما تشركون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 إنهُ لا يُفْلِح الظَّادِمونُون وَيَومَا نَحشرُهُم جَع ثمَُّ نَقُ للَِّذينَ أَشَكُ أَينَ شرَركَُكُن ثمَُّ نَقُ للَِّذينَ أَشَكُ أَين شرركَ أُكُهُ الَّذينَكُ تُمْ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 إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وَمَا يَشْعُرُونَ أَوَلَمْ تَرَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ فَقالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَّلَهُمُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قبل ولو ردوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّهُ أَكْبَر مع الله لمن حمده الله أكبر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 الا ساء ما يزرون الا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا الا لعب وله وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون فِن عَلَمُ إِهُ لا يَحزُن كََّ يَقولُونَ فَإِهُم لا يُكَذذبونَك فَإِنهُم لا يُكَذذبونَكَ وَلكَِّ اللَّالِمِينَ بِآياتاتِ الله يجَحَدُونك وَلَقدَد كُذذبَة رسُلِّ من قَبِلكَ فَصَبَرُوا عَ مَا كُذذبُ وأأُذُ فَصَبَروا عَ مَا كُذذبُ وَأُذُ حتىََّأَتَهُمْ نَّرونَا وَلَا مُبَدِّ لَكَ لِماتِ الله وَلَ قَد جَأَكَ مِنَّ فَإِلمُرسَلين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 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يحشرون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 أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَتَنْسَوْنَ ما تشركون ف قَدَ أَرسَلن إِى أُمَ مِنِ قَابِنِكَ فَأَخَذناَاهُ فَأَخَذْنَاهُ بِالْبَسَّاءِ وَضَرَّّ إلَ عَهُمْ يَتَضَرعُون فَلَل إِذجَاءهُم بَأسُنَا كَضَرَّعُ وَلكِ قَسَتْ قُلُوبهُ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 وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِم مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ لَهُمْ انظُرْ كَيْفَ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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لا أقول لكم عندي خزاة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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردو فتطردهم فتكون من الظالمين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 فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين سمیا اللہ ہو هو أكبر